يا صاح جنب لا تجمار تعريم حضور من سهم مع الجو طاير سهم من أقواس الحدك فيه تسميم يرحى حميق ويدعي الفكر داير يا صاح جنب لا تجي مرتع الريم حذور من سهم مع الجو من من اقوه سلحه داك فيه تسمیم جمحه عمیق ویدع الفكر دایم يرمیه خشفن ما یهب المواثم تواص غير السن ولا عنود واللعنود تدهل القلب وتقيم ترعى الحشب نظل عالم شايش نجلل عيون اللي هدبها صوارم من لا شاه من الماتنايش كن فارس قبلت جزع من الظام مطرح لا يقوى ولا هو بهايش مطرح لا يقوى ولا هو بهايش يا صاح الجنب لا تجي مرتع الرين حذور من سهم مع الجو يش سهم من دواس الحدك فيه تسميم جرح عميق و الفكر دايه تعم وضلى ضمره ما حازم اهلا بد المات رفاتنا شايش تبش شل له بث مانا واثر البال من عقبها بها كالبشايش كم ضحكت سرى قلوب بشغامي عقب الطرب واللعب صارت يش هذا الهوى مبدأ قطرب من الغيب وتلاهي سمن من سمو من الهوى يشأ من سمو من دوره من سهم مع الجو الطايش سهم من دغ واسل حدك فيه تسميم جرح عميق و يدعي اسگسگوم مساجيم كم واحد ميت ولو كان عايش نشد علي مخل عنك توالي وحذر ولو حاشك من النفس حايش والعشق وغل العشق سقموا مساقيم كم واحد ميت ولو كان عايش اشد علي مخلي عنك التواهيم واحذار يا صاح جنب لا تجي مرتع الرين حذور من سهم مع الجو الطايش سهم من أقواس الحد كفير